موسوعه النابلسي ل ر ع ل ي ه م و ل ا س ل ا م ل ل م ت ف ل ح و ن و ا ت ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ع و مغفرة من ربكم ر وجنة ض ه ا و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والطهراء والكاظمين الغيظ والعافين ع ن ه م شركه الهدى ش ر و ه دعويه م ذ ك ر ا ل ل ه ف ا س ت غ ف ر و و ل ذ ن ب ه م و م ن يغفر ا ل ذ ن و ب إ ل ا الله ولم يصقوا على ما فعلوا وهم يعلمون أ و ل ئ ك ج ز ا ؤ ه م غ ف ر ة من ربهم وجنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها خالدين فيها ونعم أ ج ر العالمين قد خلت قبلكم سنن فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين ه ذ ا ب ي ا ن ل ل ن الله د وموعرة ل ل م ت ق ي ن ولا ت ى وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد, فقد مس القوم قرح مثله ا ا ل أ ي م ن د ا و ل ه ا بين ا ل ن ا س و ل ي ع ل م ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ن آ م و ا ويتخذ م ن ك م ش ه د ا ء ل ا س ل ا ل ي ه الله الذين آ م ن و ا و ي م ح ص ا ل ع ه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ويمحق ا ل ك ا ف ر ي ن أم ح س ي ت ت م أن د خ للعلوم و ا ا ج ا ي ع ل م ا ل ل ه ا ل م ي ن ج ا ه و ل موسوعه ل النابلسي للعلوم م فقد ت وأنتم ن ا ل ا س ل ا م ح م د إلا ر س و ل قد خ ل ت م ن ق ب ل س ي ل ل ف إ ن م الاسلاميه ت ت أو على أ ق ب ك أفإن مات أو, قتلا قلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا ومن ينقلب على ع ق ب ه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الان الشاكرين وما كان لنفس أ ن ت م ت ع وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا يؤتهنا م فهجز الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون ربي كثير فما وهان فما سبيل ا ل ل ه س م ا ض ع ف و الله وما, ضعفوا وما, ضعفوا وما استكانوا و وما وما يحب ا ل ص ا ب ر ي ن وما كان قولهم كان إلا ى اغفر لنا ذ ن و ب ن أن ا إلا ا ل و ا ر ب ن النابلسي اغفر ذ ن و ن ا وعز أمرنا و ث ب ت أ ق د ا م ن ا وانصرنا ع ل ى ا ل و ا ل ك ا ف ر ي ن ف ت ا ه ث و ا ا ب ل د ن ي ا و ح س ن ث و ا ب ا ل آ خ ر ة و ا ل ل ه يحب ا ل م ح س ن ي ن